وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين تُخادعونَ اللهِ وَالَّذينَ آمَنوا وَمَا يُخدعونَ إِلاَّ أَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرونَ فِي قلوبِهم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عذابٌ أليمٌ بِمَا كانوا يَكذبونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَا سُقِيَ آلَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا طلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون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 السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين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 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأن الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماعات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبيوني فقال أبيوني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان فئهم فَلَمَّا أَبَّهُ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا سُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وَقُلْنَ اهْبِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ مَعْدُمْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيمٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ قل نهضق منها جميعا فإن يأتينكم من لهدا فما تبعهدا فلا خوف عليهم فما تبعهدا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمعنت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْضَى مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَارُونَ وَإِنَّ الْجَيْنَةَ كُمْ مِنْ الْآلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوٌّ أَلَا ذَا بِذَبَحُونَ آبَاءَكُمْ وَاسْتَحْلِلُونَ النَّسَاءَ أَفٍ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَونَ وَأَأَتُمْ تَعْذُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أُوْبَاعِيلَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَأَتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفوقان لعلكم تهتدون وَإِذْ طَالَمُوسَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ ذِى بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 سَذَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَسْقُطُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ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 ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَوَأَنْتَ تَسْتَغِذِّلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما سألتم وغربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بوضع من الله ذلك لانهم كانوا يسؤون بايات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذالك بما أصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصاديين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم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 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فغل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة الخاسئين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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها كسر الناظرين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْدِقُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَفَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُ لَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أتحذو له بما فتح الله عليكم ليحاسبكم به عند ربكم فلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْتَقِلُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 من كسب سيئة وأخاقت له خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا نتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى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 فستم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهون عليهم تظاهون عليهم بالاسم والعدوان وإي أتكم مسار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم اشتكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَتَفَرُونَ بِمَا وَرَآهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تَقْتُلُونَ تقتلون أَوْ تُخْرِجُونَ مِن دِيَارِكُمْ دُونَ حَقٍّ كَأَنَّكُمْ آكِلَةُ قَوْمٍ أَمْ وَارِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ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 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحبحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو اللجبري لف إنهم نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يدفع بها إلا الفاسقون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 لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعُدُّنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا لِنَعْلَى أَلْفُ سِهْمٍ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَعَفُو وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء ملك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتعلونه حقه لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جعلك لناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإجعل البيت بثابة للناس وأمن والتخذوا من قام إبراهيم صلى وعهد لا إلى إبراهيم وإسحاق إلى أن طهرى Hish neutri Altyaz filtri InsyaAllah Mal hadi MalHA Agung Tab flats Al-Haいや Minum Sevnish Hanai church muchos Menschen Jesus Yom Rahmanachini Jハ dan Kim dan Meng flux kaya auch ker笑 jah womanimmen mara al Bizla QRHaul Nas 000 meil Initiative awful dong Быso importante قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا سُمَّرُّهُ عِلَى وَذَابِ النَّارِ وَذِئْسَ الْمَصِيبِ وَإِذْ يَوْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ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 ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويدكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يغضب أن من التي إبعالين إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفينا من في الدنيا وإنه في الآثرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم بنيه ويعفوب يا بني إن قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا أَمْ كُنْتَ تَوَدُّ وشضر يعفوب الموت إبقى لبني ما تعبدون من بعد قالوا قالوا نعبد إلى متى وإلى ما بايت لبراهين وإسماعيل وإسحاق <تصفيق> إلى قد قلت لما ما كسبت وما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كوني هودا أو نصارى تهتدوا قلبا من التعب وروا منا في الليل وما أنزل إلنا الله أنزل إلنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أودي موسى وعيسى وما أودي النبؤون من لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحوله مسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإلا تولوا فإنما هم في شقاق. فَسَيَكْفِيكَ هُمُّ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبَغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ لَتُحْرَوْنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا الْأَعْمَالُ مَعَابِينَ وَرَمْلُهُمْ لِقِصَصٍ أَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًى أَوْ ضَالًّا قُلْ آلْآنَ كُنْتُمْ فِي الْكَذِبِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كتم شهادة عنده من الله، ومن الله بغافل أنما تعملوا. تلك أمة قد غلبت لها ما كسبت ولا تجمع كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبائدهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من شاطب إلى خضاط مستقيم. وكذلك جعلنا في قيمة وسقل تكين شهداء على الناس ويقين وسول عليكم شهيدا وما جعلنا في بلدة التي كنت علمت الله معلم من يتبعوا إِنْ كَانَتْ لَكَ دِيَوَةً إِلَّا عَلَى الَّذِي مَنَدَ اللَّهِ وَلَا أَكَالَ اللَّهُ لِيُبْلِي عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ بِاللَّاسِ لَغَوْفٌ رَّحِيمٌ ودنهار تغل بغده كفي السماء فلم يولي أني يكتب لتا ترضعنا فغل لي وجمك شطر المسجد الفوار وعي في أكوة فغلوا دون هكو وَإِنَّ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُلْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمُّ مَّا يَعْمَلُونَ وَإِنْ عَتَيْتَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا الْكِبَلَتَكِ وَمَا أَعْتَ بِتَابِعُونَ قبلته وما بعطه بتابع قبل تابعه ولئن اتبعت أهوهه الذين آتيناهم الكتاب يعرفون من كما يعرفون أبنائهم وإن فريق منهم لا يطون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستغلقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطف المسجد الحرام وَإِنَّ هَٰذَا إِلَّا الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَن يُهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا رُوحَكُمْ شَطْرَهُمْ لِأَنَّهُ لِلْمَسِعَةِ عَلَيْكُمْ حَجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ غَلَّمُوا مِنْهُ إلَّا الَّذِينَ غَلَّمُوا مِنْهُ فَلَا تَقْشَمُهُمْ وَقْشَمِي وَلِأُتِمَّ رِعْلَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما أرسلنا فيكم عزورا منكم ينذلكم آياتنا ويذككم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون. اذكروني أذكركم وأشكر لي ما لا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أنوى بل احنان الذنب وفي لا تشعرون وللاذر وانكم بشيء من الجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قروا إلا لله وإما إليه الراجعون أذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمتهم وأولئك هم إن الصفاء والمروة من شعار الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا الناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوّف خيرا فإن الله شاكر عليم إن نزلنا من لَا رَيْبَ من بعد ما للناس في الكتاب الله الله الله إلا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن الملائكة تغول عليهم، وانا تواب الرحيم، من الذين جفروا وما تومهم قصروا من أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا نبستك أنه العذاب ولا أهلهم مضرون وإذا كنت إلى موعد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن وَالْقِسْمَةُ وَالْأَرْضُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالنَّهَارُ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَرْزُقُ فيها من كل دابة وتصريب الرياح وتصريب الرياح والسحاب المسفع بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن المسفع للناس والذين امم بشد حب للذين ولمن الذي هو يظن العذاب ثم قوه للله جميعا وان الله اشد من العذاب إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَرَّءُوا وَأُلْقُوا فِي الْعَذَابِ وَكَفَّرَ سُوءَ الْأَسْفَارِ وَظَنَّ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا لَوْ أَنَّ دَارَكُمْ وَكَفَّ لَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كذلك يريه الله أجمعهم أسرات عليهم، وما هم بفارجين من النار. يا أيها الناس كل من ما في الأرض حلال قرباً. يُنقِضُ قُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُنَّ مُرْهِبِينَ إِلَّا يَذْرُفُ نَادِسُ وَالْفَحْشَاءُ وَأَن تَفُوهُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ يوم ما انزل الله قال بل نتبع ما الفي ما عليه لا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ يَأْخِذِهِمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ۚ لِوَاسِطِ مَا وَزَقْنَا نَحْمَدُ وَنَشْكُرُ لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيَاهُ تَحْضُرُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا هُذِّي بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا وَاخْشَوْا وَلَا تَعْصُوا فَلَا إِفْعَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا إلا ما رواه أن كل منهم الله يوم القيامة، ولا أن كل منهم الله يوم القيامة، ولا يسكنهم ولو عذاباً أليم. هؤلاء. الذين اشتروا ولاه الهدى والعذاب بالمغفرة سمعه اشترى مالا ذلك بانه هو نزل الكتاب من الله والذين اختلفوا في الكتاب فيه شطان ليس البر أنت واللوج أكم قبل المشرب والمغرب ولكن ما البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن ما البر من آمن بالله واليوم الآخر والبلاغ الكتاب والنبي وأدى المال على عبده ذوي القربى، وأدى المال على عبده ذوي القربى، واليتامى والمساكين، ومن السبيل والسائلين، فرِبِّ القابِ وأقام الصلاة. وأقعوا الصلاة على الزكاة والمغفون بغيرهم إذا أهدوا والصابرين في البحس العالي والضراء وحين البحس أولئك الذين صدقوا وأولئك شواش في القلع ترحم بالسر ونعبد بالحمد والانساب بالانثات سنن في الامر اخيه الشيب فتبا لمن المعروف هلا الىه باحسان ذلك تفيهم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 والأهل الذين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فما بدلموا بعدما شمعوا فإنما إثنه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 لِيَكُنْ لَكِ شَجًا كُونَ أَيَّامًا مَّعْجِزًا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مِّسْكِينٌ فما تقوى خيروهم خير له وَمَا تَشْوَهُ خِيْرَ الَّتُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ نَظَالَ الَّذِي قُضِلْتُ فِيهِ الْقُوَّانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَ أَدْمٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَأَمَّا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمُ وَلَن كَانَ مَرِيضًا أَمْ عَلَى سَفَرٍ فَاعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ يُقْضَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ بكم لو الصالي تكملوا العدة علي تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عباتي عني فإني قريب أجيب دهوة دلو الدعوة إذا دعال بل يستجيبوا لي فل يؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس وعلم الله أنكم كنتم تحتانوا ساقسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبان الخيط الأسود من الفم، ثم أتم الشيام إلى الليل، ولا تباشر صلاة وأنتم عاتفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرضوا. كذلك نبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال في الإثم وأنتم تعلمون يسألونك الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وقتوا البيوت من أبعاظها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في شبيل الله الذين نقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب قتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى نقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوا الشهر الشرار بالشهر الزرام والهرمات بصاص فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتكين وآفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الأرجى وأمرة لله فإن أصرتم فما استيسوا من الهدى ولا تحلطوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد المحلة فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسو فَإِذَا أَمْتَمَتُمْ فَمَا تَمَسَّعَ بِالْعُمُرَةِ إلَى الْحَدِّ فَمَا شَتَعْسَى مِنَ الْحَدِّ فَمَنْ لَمْ يَجْدِ فَصِيَأْنَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَدِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ أَشَرَّةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن صوضع فيه الحج سلام. ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الضار وتزودوا فإن يغير الزاد التقوى واتقوا لها أولي الألباب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 أيكم مناسككم فذكر الله كذكركم أذى لكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق ومن وقنا عذاب النار قد لا يتلهم كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ والله سريع الخساب واذكر الله فَمَنْ تَعَجَّلْكِ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْفْرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ كُمْ إِلَيْهِ تُشْرُونَ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ونسهد الله وداما في قلبه وهو أهد الخصوان وإذا تغلس نسعى في العرض ليفسد فيها ونهلك الحرس والنسد والله تنحب الفساد فإذا قيل للمستذلنه فقد ازدهى العزه بالافل فاصبو جهلا ولا بكسل هذا ومن الناس من يشتري نفسه بتغاوىات الله والله الشيطان إنه لكم علو النبي فإن زلتم من بعد ما جاءت كل بينات فأعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا يومَئِذٍ الْبَشِيرُ سَلَامٌ إِلَجَئْنَا إِلَيْهِ مِنْ شَرِّ مَا يَظْهَرُ وَمَنْ بَدَّلَ النِّعْمَةَ اللَّهِ بِهَا بَعْدَ جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ للذين تفعوا الشيات الدنيا ويسقرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس إنة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معمير الكتاب بالحدي كما بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إذ الذين أوتوه من بعد ما جاء فَمُلْبِينَ تُبْوِيَ بَيْنَهُمْ فَهَدَى وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اتَّلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى شَرَائطِهِ الْمُسْتَفِيمِ أن الجنة ونما مثل الَّذِينَ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ مَا يَنفَعُ مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَجِيبُوا لَهُ إِلَّا كَمَا حَتَّى كما ذا يوافقون قلنا لا رفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما والمشاكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علي كتب عليكم فتال وهو وعسى لا تكرم شيئا وهو غير لك وعسى لا تحب شيئا وهو شغل لك والله يألم أنكم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام بتالي فيه والقتال فيه كبير وصدر عن سبيل الله وكفر به والمسجد وقرام وإقراد أهله منه أكبر لعاد الله والقتلة أكبر لعاد الله ولا يزفقون الباطنونكم حتى يعدوكم عن دينكم لاستطعنوا وإن يرتد منكم عن دينه فيغسره الجافر فغلائك حبقت أعماله في الدنيا والآخرة وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱلصَّبَّاحِ لَهُ فِيهَا قَالِدُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَكَانُوا۟ فِى تَشْدِيدٍ لِلَّهِ إِلَٰئِكَ يَعْبُدُونَ حِمَا تَقْوَى وَٱللَّهُ غَفُورٌ كَذٰلِكَ عن وَالْبَيَاضُ قُلْ فِيهِمَا آيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُطُورٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ يُبَيِّنُ رَبُّكَ الْآيَاتِ لِأَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ كذلك يبين الله لكم لآياته أن لكم تتفكرون في الدنيا والأزراء، ويسألونك عن إذا ما أرسل لهم خير، وإنت خالدهم فإخوانهم، والله يعلم مفسد من المفسد. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولهبة مؤمنة خير من مشركة ولو أخربتكم وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى أُؤْمِنُوا وَلَعَدَدٌ مُمِّنُ خَيْرٌ مِّنْ مُسْرِكٍ وَلَوْ يقول الله تطيف ان الله لديك كل وابن والمحب المتكبر جزاءكم حرث نهر فخصب الا انها شج وتقد ايه موسى وتقوا <تصفيق> واعلم أنتم له وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عبسا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصالحوا بين الناس والله سميع عليم.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 fain fai fain Allah ghofor rakhim wa in azamu atlaq fain Allah semir alim wal mutlaka yatrabasn bianfusihn thalaf taku wala yahil lahan en كُلُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَانِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عليهم لدرجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى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 ولا تمسكوا الضرارا لتعتذوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا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 علَكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ مِسَائِئَةٍ أَوْ أَكْنَاتٍ فِي أَنْفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا نقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 رَنَصُوهُنَّ وقد فَرَضْتُمْ لَهُم فريضة فَلْيُصْفَ ما فَرَضْتُمْ إلا ثَلَثٌ مِّنكُمْ فَإِنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَإِن يَكُ فِيهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَإِن ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفت فرجالا أو ركبانا فإذا أمنوا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 نَذَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ هو مبعث لنا ملكا النقات في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد بخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 قال إن الله اشطفاه عليكم وذاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن أي كُمُ الْتَابُوْتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُهَا عُنَى تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فشلوا قالوا توبوا للجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني وما لم يطعمه فإنه من من اغتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاعده هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنوا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 ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ لَشَبِعَ بَعۡضُهُم بِبَعۡضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ هُوَ فَضْلٌ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ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 سَوْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا قُتِلُوا وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ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 قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق على انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطعبوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون Ahlam tera ila al-Ladhi haaj Ibrahim fi Rabbihin anatahu Allahul Mulk anatahu Allahul Mulk kafqal Ibrahim Rabbih al-Ladhi yuhi wa yumi. قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِي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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَدْ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَعْلَمْتُ أَمْلَكْتُ قَالَ فَلَا وَلَا كِلِّيَ طَمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أو بعث من الطير فشره إليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم دعه يأتيك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين يفقرون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبتدت سبع سنادل كمثل حبة أبتدت سبع سنادل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لما يشاء. وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ الَّذينَ يُنفِقونَ أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم لهم أجدهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيرد أَحَدُكُمْ أن تكون له جنة من اخيل و اعلى بال تجري من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه عقباء فاصابها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 يا أيها الذين آمنوا أفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تفقون ولست بآخذه إلا أن تغمضوا فيه Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah apa yang telah Allah berikan kepada kamu dan apa yang telah Dia kabulkan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 نذري فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوص ودقات فنعم له وإن تفوه وتؤتى الفقراء فهو وخير لكم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 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوسف إليكم وأنتم لا تظلمون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 وَمَن عَادَفَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنحَقُ ٱللَّهُ ٱلْإِبَاءَ وَيُرْهِبُ ٱلصَّدَقَا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسره وان تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون Takoh, yama turjungon dih ila Allah, thumma tewafah klu nafsim ma kesabat, wahum la nglamul. Ya ayuhal lbbin amanu iza tadaat tur bidzain ila ajal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 Fainkan yang allahih al-haq sesifat atau lemah atau tidak mampu untuk melakukannya dan memerintah dengan adil. Dan ada dua orang dari orang-orang kamu yang menjadi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 ذلكم أقشق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها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 Biaru bagi siapa yang dikehendaki, dan menghukum bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Amanah Rasul dari yang diutuskan kepadanya وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نكلف الله نفسا إلا وسعها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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه واعف عنا ووفر لنا ورحمنا ألم تملانا فعصرنا على القوم الكاثرين.